لبيك أميرنا يا شيخ هبات الله لبيك أميرنا يا شيخ هبات الله حبيبنا في الله قبول ميقبول قبول ميقبول صنبول مي ذا تقوى ذا عادا أو الدنيا قبول مهي قبول قبول مهي قبول, قبول ممتاز علمي يدي إحساس وبصيرت دي ممتاز علمي يدي إحساس وبصيرت دي كوة فهر قيمت دي حق قيمه دي دسر مال په بها ولا يستر شا دسر مال په ولا يستر شا یوتلبد همرا قبول مہی قبول قبول مہی قبول دسر مال په بها ولا یشتشت یوتلبد همرا قبول مہی قبول قبول مہی قبول لبایک امیرونا يا شیخ حبیط اللہ لبیک امیرونا یا شیخ حبیط اللہ حبیبنا قبول و قبول قبول سنبول دا تقوى دا عامل أوصخا دنيا قبول مهي قبول قبول مهي قبول غاضي عن اظهر سنگرس تابت رهبرس غاضي عن اظهر سنگرس فرمانی تو کی حرست قبول بچشمی سرست فرمانی تو کی حرست قبول بچشمی سرست قبول بچش میسر است جوان ها یک مش به یک صدا جوان ها وکلا ها یک مش به یک صدا طول می مرحبا قبول می قبول قبول می جوان ها نور بوياك سادا طول مي مرحبا قبول ويقبل لبيك اميرنا يا شيخ هبت الله لبيك اميرنا يا شيخ هبت الله حبيبنا في الله قبول ميقبول قبول, قبول ميقبول صنبول ذا تقوى دعا ذا الأوسخة ذهيل قبول ميقبول قبول ميقبول حدیث با دار جی لوشی کنجی با پڑی کن نوری لپا خیبت مغوڑا ایرادی با پڑی نوری لپا لخپل مودا تیر نکړلو هیچا لخپل مودا تیر نکړلو هیچا د فضل د الله قبول وي قبول قبول وي قبول لخپل مودا تیر بفضل الله قبول ويقبل قبول ويقبل لبيك أميرنا يا شيخ هبات الله لبيك أميرنا يا شيخ هبات الله حبيبنا في الله قبول ويقبول قبول ويقبول سنبول ذا تقوى دا عاد دهيه لي دنيا قبول مي قبول قبول مي قبول دوك من دادي الأمة تمو حيران كن أخوة تمو دوك من دادي الأمة تمو حيران كن أخوة تمو شمران ذي دا وحدة تمو چینګ دنهزت مو شمران د وحدت مو چینګ دنهزت مو اعلا هم ادنا ل رستر کی بنا اعلا هم ادنا ل رستر کی قبول مې قبول اعلی هم او ادنا ل رښتګی بنا دی ټول اهل ایمان قبول مې قبول قبول مې قبول لبیک امیرونا یا شیخ حبات الله لبيك أميرنا يا شيخ حبت الله حبيبنا في الله قبول ميقابول قبول, قبول ميقابول سنبول إذا تقوى دا عادل أو سخى دا هيل قبول ميقابول قبول ميقابول بدلون دا هر آمیر مو تا غیرنا کڑما سیرمو بدلون دا هر آمیر مو تا غیرنا کڑما سیرمو کڑما تلوی اوشان گرمو دا هر شیطان تدبیر مو مطلو او صغرمو دا هر شیطان تدبرمو دا رب هارا قازا هر قسم ابتلا دا رب هارا قازا هر قسم ابتلا ما نالمو بیا بیا قبول موي قبول قبول موي قبول ربها رقزا هر قسم ابتلا ما نالموا بيا بيا قبول مهي قبول قبول مهي قبول, قبول لبئك أميرنا يا شيخ حبت الله لبئك أميرنا يا شيخ حبت الله حبيبنا في الله قبول يقبول قبول, قبول يقبول سنبول ذ التقوى دعى الدر اوسا خا داهيل الدنيا قبول يقبول قبول يقبول بهرن في شرونو قشلو تصويرونو بهرن فی شعرونو فچل تصویرونو دبل فقرزکنو د نور په شرطونو دبل فقرزکنو د نور په حاصل ترمنیا و ناخدلتا حصول تجمنتعا وناخو دلاتا نسيب قبول بريا قبول مهي قبول حصول تجمنتعا وناخو دلاتا نسيب دشا بريا قبول مهي قبول قبول ويقبول لبيك أميرنا يا شيخ حبات الله لبيك أميرنا يا شيخ حبات الله حبيبنا في الله قبول ويقبول قبول ويقبول سنبولي دا تقوى دا عادل أو سخى هې دنیا قبول مې قبول قبول مې قبول دګر مو د سیا لایو عبد الله فلارد وفا امين عبد الله فلارد وفا ملك غريب يسطر درويش عبد الله فلارد وفا قبول مهي قبول قبول مهي قبول لبأك أميرنا يا شيخ الله لبأك يا شيخ حبات الله